غير المخطوب عليهم ولا الضالين آمين ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستقنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وَرَبِّ لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّأَنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِير فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِير يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيْئَاتِهِ, يكفر عنه سيئاته وَيُدَخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا ويدخله جنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فِيهَا أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أداء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 وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وَإِن تَعْفُوَ وَتَصْفَحُ وَتَقْفِرُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأُولَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ